ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بارغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لغوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 قالوا اساطير الأولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزدرون ولكن الَّذِينَ من قَبْرِهِمْ بهما يجب ان مِنَ بهما يجب ان نتعلم مِنْ فَوْقِهِمْ ان عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ يجب يَوْمَ الْقِيَامَةِ بهما وَيَقُولُ أَيْنَ نتعلم الَّذِينَ كُنْتُمْ قال الذين أودوا العلم إن غضي اللوم والسوء على الكافرين الذين تتوفّهم الملائكة الذين تتوفّهم الملائكة ظالمين أمّهاتهم فَالقَدْرُ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فذب السمت والمتكبين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها فجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشارون فذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل فلنظرون إلا أن تأتيهم الملائفة أو يأتي أمر ربك فذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبرك إلا رجالا نوتي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يَأْتِيَهُمُ العذاب أَوْ يَأْتِيَهُمُ العذاب من حيث لا يشعرون أَوْ يَأْخُذَهُمْ في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فَإِنَّ ربكم لغوف رحيم أَوَلَمْ يروا إذا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلامه عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم وَلِلَّهِ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ وهم لا يستكبرون يقاهون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبن افغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا, ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستهون وإذا وَإِذَا أحدهم ذل أنسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 فتين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اللوم ولهم عذاب أَلِيمٌ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدا وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الْأَرْضَ بعد موتها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 إن فِي ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إِلَى النحل أن اتخذي من الجبار بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين كذلوا بردي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعلكم من ام فتيكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفادتهم ورزقكم ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم بزق من السماوات وال شيئا ولا يستطيعون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 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَرَمْحِ الْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَخْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمْمَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستقفونها يوم وعدكم ويوم اقامتكم ومن اصوابها واوبالها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين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 وَإِذَا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكالبون وَالقَوِيٌّ لَلَّهُ يَوْمَ إِذِ الْسَّرْمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَوُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَضَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوَقَلَّ عَذَابًا بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِنَّاتِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤلَّا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعبكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان, الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنتم تتخذون إيمانكم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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم مَا كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من من ذكر أو وهو مؤمن فلا نحييَنَّهُ حياةً طيبة ولا جذِيَنَّهُم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستغفِرَ اللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ إِنَّهُ لَيْتَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَسَّلُونَ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى وَلَقَدْ ولقد نعلم يَقُولُونَ يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه وَهَذَا وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما كتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادر عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وَتَرَضَّ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَبَرَتْ بِأَنْوِ اللَّهِ فَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَقَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ لَا فكلوا مما ردقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إِن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير وَلَا ولا عاد اللَّهَ الله غفور رحيم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 ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم أوعينا إليك لتبعمل ت إبراهيم عليه وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَدْعُو لَأَدْبِرِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبروا إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكه في ضيق مما يمكرون إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ